قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ وَأَن زَللَكُنْ مِنَ السَّمَا إِمَا أَمْ فَأَم بَتْنَا فَأَم بَتْْناَ بِهِ حَدَ إِقضَتَ بَجَةٍ ما كََ لَكُنْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهُ مَنَ اللَّهُ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 قَالِ لَمَّا تَذَكَّرُوا أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ فعلى الله عما يشركون